تاقف على اطراف الهدب وما شافتك عيني تاقف على اطراف على الهدب وما تلمحك عيني صافحتني وما ادري يدك هي لمسه يديني سلمه برد السلام وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني تخيل من وين ومنين ومتى بالله ذكرني جيتك انا في ليله شتا تهزني ريح الشمال تهزني محتاج انا البسمه وشاد تركتني البرد الطريق وانا على بابك وتذكر انك قلت لي بالله وش جابه ودعتني قبل السلام وهذا ترى كل الكلام اللي حصل بينك وبيني تخيل اليوم لعيوني السما والشمس والارض البعيد اليوم والغيرك انا يضري على بالي القصيد اشتقت للقلب الخليب وش هم لو تعتب علي جيتك أنا في ليلة ألم قلبي على كفي همست لي روح يا غريب الشوق ما يكفي سلم برد السلام وهذا ترا كل الكلام اللي بيقى بينك وبيني تخيل